الطيبين الطاهرين فإن قالت بان النصوص الداله على أن حجة الإسلام غير مشروطة باليسار كما سبق بيانها معارضة بالنصوص الدالة على اشتراط اليسار بمعنى ملكية الزاد و الراحله فمن هذه النصوص روايه السكوني حديث خمسه باب ثمانيه من ابواب وجوب الحاج عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل من أهل القدر فقال يا ابن رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اليس قد جعل الله لهم الاستطاعه يقصد الاستطاعه البدنيه يعني فقال ويحك انما يعني بالاستطاعه الزاد والراحلة ليس استطاعة البدان وناحوا حديث سبعة من نفس الباب معتبرة هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت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 له زاد وراحلته وناح روايه ابي الربيع الشامي حديث واحد باب تسعة سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الآية فقال ما يقول الناس فقلت له الزاد والراحله فقال ابو عبد الله قد سئل ابو جعفر عن هذا فقال هلك الناس اذا لئن كان من كان له زاد وراحله قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم. هذا ينطلق. تبين موجودة في, موجود في الروايات من العبارات الحديثة. ينطلق إليهم فيسلبهم إياه. لقد هلكوا إذن. فقيل له فما السبيل قال السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله إذن فكيف يمكن الجامع بين هذه النصوص التي تشترط في حجة الإسلام السعة في المال؟ والزاد والراحلة مع النصوص السابقة كمعتبرة معاوية بن عمار حديث واحد باب أحد عشر عن أبي عبد الله عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق الماشي من المسلمين قلت إن الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل ما دل على اشتراط اليسار على انه شرط في الالزام وما دل على الاكتفاء بالقدره على الماشي بانه ناظر لاصل المشروعيه والشواهد على هذا الجامع ثلاثة الأول إن الطائفة الدال على اشتراط اليسار صريحه في كون اليسار شرطا في الالزام وظاهره في انه شرط في اصل المشروعيه بينما الطائفه الدال على الاكتفاء بالماشي صريحه في عدم اشتراط المشروعية باليسار المالي وظاهرة في أن الإلزام مما يكتفى فيه بالقدره على الماشي فيحمل صراحه كل عفوا فيحمل ظاهر كل منهما على صريح الآخر فإن الصراحة قرينة عرفية على الظهور الشاهد الثاني إن النصوص أدى على اشتراط اليسار ليس مفادها من مفاد قاعده نفي العسر والحراج بقارينات المقابله بين اليسر والعسر فمحصلوا هذه النصوص أن الحج واجب في فرض عدم الحراد وبذلك يقع التوافق بينها وبين النصوص الدالة على الاكتفاء في حجة الاسلام بالقدرة على الماشي الشاهد الثالث إن هناك مجموعة من الروايات المؤيدة لدخل اليسار المادي في مرحلة الالزام لا في مرحلة اصل المشروعيه فمن هذه الروايات ما ورد في أن الدين ليس مانعا من وجوب الحج كما في معتبرة معاوية ابن عمار حديث واحد باب احد عشر سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين اعليه ان يحج قال نعم مما يكشف عن ان اليسار ليس قيدا في حجه الاسلام ومن هذه الروايات ما ورد من أنه إذا بلغ الصبي يوم الموقف أو اعتقل العبد يوم الموقف فإن حجه يجزي عن حجه الاسلام ولو من خلال قاعده من ادراك اي من ادرك المشعار فقد أدرك الحاج مما يكشف عن أن استطاعة المسير المتقومة بالزاد والراحلات ليست قيدا في مشروعية حجة الإسلام بل يكتفى فيها بأن يدرك المكلف احد الموقفين جامعا للشرائط ومن هذه الروايات ما ورد في تعليل وجوب الحج مرة واحدة كمعتبرتي هشام بن سالم حديث واحد باب ثلاثه عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات إلى أن قال وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون اكثر من ذلك ومثلها حديث اثنين من نفس الباب وهو ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة كما قال تعالى فما استيسر من الهادي يعني شاكا ليسعى القوي والضعيف وكذلك سائر الفرائض انما وضعت على ادى القوم قوة، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب يعني بعد الانتهاء من الفرض، ثم رغب. أهل القوة بقدر طاقتهم فهذه الروايات ظاهرة في تعليل وجوب الحج مرة واحدة بأنه تفضل وامتنان وإلا فالمكلف يطيق أكثر من ذلك وهذا دال بالدلالة الالتزامية على أن المناط في حجة الإسلام هو القدرة العقلية أي ما يطيقه أغلب المكلفين وإلا فلو كان المناط في حجة الإسلام هو اليسار لما صح هذا التعليل إذ لا يكون أغلب المكلفين ممن يطيق الحج أكثر من مراء فالمتحصل أن هذه الشواهد تؤكد أن الجمع العرفي بين الطائفتين المتعارضتين بجعل اليسار شرطا في الإلزام دون أصل المشروعيين ومقتضاه أنه لو حج حجا عرجيا فإن حجه يجزي عن حجة الإسلام يأتي الكلام إن شاء الله في مناقشه هذا الجامعة والحمد لله